إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سحر البيان نور القرآن للشيخ صالح مغمس الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أيها المباركون هذا لقاء مبارك من برنامجكم نور القرآن قال الله عز وجل كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمنزحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغر. كل هذه من ألفاظ العموم وتمر معك في القرآن كثيرا والأصل أنها من ألفاظ عموم القرآن كل نفس ذائقة الموت الروح إذا كانت متصلة بالجسد تسمى نفسا وإذا نزعت من الجسد وانتقلت منه الصواب أنها تسمى روحا كل نفس ذائقة الموت كيف تموت الأنفس؟ تموت بأن ينقطع اتصالها بالبدن تموت بأن ينقطع اتصالها بالبدن فالحياة هي اتصال الروح بالبدن ولذلك الجنين في بطن أمه لا يتحرك حتى يأتي الملك فينفخ فيه الروح تدب الحياة فيه فيتحرك البدن فتشعر الأم وهي حمل به بحركة جنينها فيبقى تبقى هذه الروح متصلة بالبدن ما شاء الله لها أن تتصل حتى تأتي ساعة الأجل فيأتي ملك آخر غير الملك الذي أودع الروح في بطن في في الجنين يوم أن كان في بطن أمه هذا الآخر هو الذي يقبض تلك الروح فإذا قبض تلك الروح هذا هو هذا هو الموت وقد كتبه الله جل وعلا على كل أحد فأذل الله به جبروت الجبابرة وعنفوان الأكاسرة وتجبر القياسرة بل أذل به خلقه جميعا كل نفس ذائقة الموت ثم قال أصدق القائلين وإنما وفون أجوركم يوم القيامة نحن معشر المسلمين معشر المؤمنين أمرنا بالعمل الصالح لكن متى نأخذ ثواب هذا الأجر أخذا حقيقيا يوم أن نلقى الله يوم يقوم الأشهاد يوم يحشر العباد ما دون ذلك قد يؤتى الإنسان من النعيم وقد يؤتى حتى الفاجر من رزق الله كما هو ظاهر ومشاهد. لكن الأجر بمعنى الأجر الثواب بمعنى الثواب فهذا يوم يلقى العباد ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه وانما توفون ولهذا قال توفون اي تستكملون ربما ينال الانسان بعض اجره في الدنيا لكن وفاء الاجر تماما انما يكون يوم القيامه يوم ان يلقى العباد ربهم ثم بين جل وعلا قال فمن زحزحها عن النار وادخل الجنه فقد فاز فبين تبارك وتعالى أن الفوز هو الفلاح المطلوب الذي ترغبه كل نفس ويؤمنه كل أحد يكون بأمرين لا بد أن يجتمع أن يزحزح الإنسان عن النار وهذا فهم منه بعض العلماء أن الأصل أن الإنسان مستحق للنار أن الأصل أن الإنسان مستحق للنار فيأتيه فضل الله ورحمته في الدنيا فيوفقه للعمل الصالح ويسوقه رب تبارك وتعالى فضلا منه ورحمة إلى أن يأتي المساجد يصوم شهر الصيام يحج في شهر الحج يزكي وقت تمام الحول وما أشبه ذلك من الطاعات كبر الوالدين والقيام بشؤون أهله إلى ما فرض الله على العباد وندب وأباح فيكون في ذلك سببا في أن يزحزح العبد عن النار فإذا زحزح العبد عن النار هذا وحده ليس مطلوبا ليس كافيا فقال جل وعلا من زحزح عن النار وأدخل الجنة وإنما يدخل العبد جننه عدن برحمه الله تبارك وتعالى ودخول الجنه هو اعظم وعد وعده الله جل وعلا عباده وقد سمى الله جل وعلا هذا الوعد في القران قال انه كان وعده ماتيا وقال تبارك اسمه وجل ثناؤه كان على ربك وعدا مسؤولا والمعنى يساله عباده اياه يسأله عباده إياه فما من مسلم إلا وهو يسأل الله الجنة ونبينا صلى الله عليه وسلم مر على ذلكم الرجل ومع النبي عليه السلام صاحبه, صاحبه معاذ فأخذ يسألني الرجل فقال الرجل أما وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنه معاذ يعني لم أبلغ فصاحتكما ولا حسن الدعاء الذي تقولانه ولا أجيد ما تجيدانه ولكني أسأل الله الجنة وأستجير به من النار فقال صلى الله عليه وسلم للرجل حولها ندندن أي وإن بدأ علينا من الفصاحة والبلاغة ما بدأ فإن الذي تسأله هو الذي نحن نسأله فما من من ان الله الله الجنه ولهذا قال الله عن امام الانبياء وابيهم ابراهيم عليه السلام انه قال واجعلني من ورثه جنه النعيم واجعلني من ورثه جنه النعيم فلما بين الله جل وعلا ان الفوز يكون في ان يزحزع العبد من النار وأن يدخل العبد الجنة قال تبارك اسمه وجل ثنأه بعد ذلك وما الدنيا إلا متاع الغرور المتاع يدل على أنه شيء ينتقل ويمتع به إلى حين ولا يبقى ولا ريب أن الله جل وعلا جعل الدنيا مزرعة للآخرة لكن لا يعني ذلك تركها بالكلية فهذا لا يعقل ولا يقبل ولم يأتي الشرع به ولا تنسى نصيبك من الدنيا وجل أو كثير من العشرة والشرين من الجنة في الجنة من العشرة والشرين في الجنة كانوا أثرياء روام الله, الله تعالى عليهم مثل عبد الرحمن بن عوف ومثل سعد بن أبي وقاص وغيرهما والمقصود وأثمار ابن عثام في المقام الأول والمقصود أن الإنسان يجعل من ذلكم المال من ذلكم الرزق من أولئك البنين عونا له على طاعة الله جل وعلا ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما أخولقتها هذا ما تيسر إراده حول قول الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة هذا والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين